قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرع علينا صبرا وتبت أقدامنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما